بالنسبه تماما وخصوصا شاء الله تعالى نعمل نعمل شاقه طول الشغل تمام الجداول الدراسيه ان شاء الله بتعال وقدنا الاسرع في ذلك تعمل اي استفسار لي ان الدراسه ما تشكل اي شيء او بعض الانتقادات مثل الشرح او شم تبعث نلأ الورقة بحيث نعدل انتقال هناك تعديل وقبل ان دخلت المسلم الثلاثة اللهم ناضي بعانا قال الحج ولا غزل مع الديان المعظم الثلاثة الثلاثة خلصهم جائزة فنصمد بعدها ست تصل الى اقترنا كل رفعتين قال احمل المحل ونقل على هذا اننا لم نفعل هذا بثلاث صحيح قال ومن جنة ما قال الثلاثة في القرنش الى ان ينجد عيسى المغلق الثلاثة في القرنش الى ان ينجد عيسى المغلق فقالوا لهذا كذا كان الاخترار والانتخاب بالمثلانين فهذا استمرار المثلانين كذا يجب فيهم لم يطيم الاثلين هما اذا لم يجب لم يطيم الاثلين فإنها الشيخ قال ابن الله عليه وسلم لا يجاب هذا الامر القريش لا باكل منه الاسلام وفي ريالة ما اقام الدين. يعني ما بان انهم من اباء من قريش لن يقين الدين فتكون امتلافة فيهم. فهذا ربيب فيه لن يقين الدين فتكون في غيرته. لذا لم يكن هنا احتيار للنكلمين. فغلل الناس في القانون. ثبتت له الخلافة يعني عندما ترمد غور القريشي فإن الله عن المسلمين الذي كانت لها من العملة رسل صعب أعطاه علاب الله وأصبح إماما من المسلمين مها كريفة لا نتبع لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في القريشي إن إنها لا تثبت هذا في حالة فقال نجد الى انوان جبائيه ابن المعنى في الصلاة في في في من الثلال من السناء فنجد هذا جبائيه ابن المريم هذا اللي جود من اشواد الساعة الكبرى فمتقدم فأمر من الساعة الكبرى طروج ثم طروج الدجاب ثم نجد عييه ابن المريم وهو العنى ثم طروج ابن المجود ثم تتوانا الاشراج الدخال الذي يملك النادان من السماء والارض ومسيط المؤمن بسكاة ومسيط الكاثر انا عظيما فهذه المساعة في اثر جمال من ايضا فلما في القرآن من الصدران وما مطاقت الى طرف الناس العلم بيه ثم تأكي الاشراج الاخيرة بطرق الساعة في ارتباع الشمس المهرمات ثم طرق الساعة وهي التنسعة ثم العاشرة أول أسرة فمضم النار من قاعة عادا تكيرت النار إلى المحشر تكيرت النار من الأذنان و تكيرت النار حيث قادر هذا العثبات القصيح في بعض التقديم الزهير في أشواق السعر ثم قال المؤمن فرحي مهماد فلنقرج على الأمام من الأئلة المسؤولين فهو وقد فقد شك عقل المسؤولين وطاعة الآتار ومسؤول كنا رفضت من مؤنفك الله الله ان القرية قلت عيش فهو انت تغلق عين القراشي خرج عليك لا يوجد القرية على غير القراشي كذلك اذا تغلق وفانت له سلطان فقال ان كل طرق الله الله تعالى وانخرج على ايمان من اجنة المسلمين فهو خارجه وفقعت اعطى المسلمين فقالت الآطار ومساته المساة الجزئية لما ليس معنى قوله الطواطن يعني جديد الجزئين الخوالد يعتملك هذا الإيمان هذا الخوالد في بعض في بعض ما لهانه إليه وليس معنى أنه خارجين معنى قول مخلص أنه خارجين أنه خارجين في كل الأسعادين فواذا كما يقال في الكفر اللي فاق يقال لطاق عادي ونساق نانتقدي فنقف الكثير فتذلك الكفر كثر عمل وفكر ارتقاط الا كثر فهو الكفر المخرج من الناس الا كثر العمل فوام شالدة المشيكين في بعض اعمالهم وبذلك عرض عن المبيه بالله عليه وسلم أنه أصلح على بعض الأفعال كثرا وإيساً مراض به الكفر الأكثر المخرج من المبيه فسببك إذا فعل بعض الله أفعال الخوائف جسم عليها أنه صادق في كل ما نفعل ولكن ما نشارب الخوائف التي جزئية مجزئية الخوائف التي التي يفعلها ولتالي دا سجل بعض امن الولد عن فنان وفع على فعل الخوارج اي طريقي قال دا نكون قارجي حتى يكثر المسلمين من معطيه ايه المديرة والمخلد صاحب الكبيرة في الوقت الخوارج اطلبا هم المدينة قربوا على عبيد عبدالطالب عم قبل الله عنه في اياك بعهد فلا المعقيمة الخليفة وهو تكهير المسلمين بالمعاصر فهو يطلق كل الأسعى للكلمة كطرى وهو المقلبين في اللحظ فالجول إذا خارج كاثران فالشاره الخارج كاثران كمان بان جهر فالعطل هي نبيض ذاتك حلالة بان والله على المعامل من المهمة المسلمين بالمعاصر ثاني إيه من على وقال يكون ليس من الخارج يكون من الضغار يعني الظلمة الذين تطوروا وتنسلوا في الخدودة في الظلم على الألم الذين يخرجون على الإمام والضغار ذن عدار وهم الذين ذن قمون على رمي الأمر شرقا من المعاطر ما ليس في شرق المن القدر الذنى هو شرق ذنى المعاطر بعد المعاطر من الظلم اخذ الاموال بغلد حق وعين هذه الاموال. لكن له اضافة في على الناس. على الناس. وهنا انطار الكفة عند واحد. هم بيكم مع الناس في الجرهان. كان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتجدنا بعد الاثر. فصبروا حتى تلقمنا عن الحر فقال إذا رسول الله آتنا هنا يجب ظهر الأمر فأنا ذكر بعض الصفات الأئمة للجوم قال ذا إن أن ترى كفراً دواحاً عندكم سيئين من الله إبراهان أي كفراً لك ثلاثة فيه كفراً دواحاً لك ثلاثة فيه يعني ليس في تكون طريفة بعضهم يقول ذاته وعضهم يقول يكسر يقول الغلمات إذا قلت طريفة من الغذار على ولي الأمر يرسل من الناس شف شبهتهم وراغوا الواء قدمهم فإذا كانت مظالمة فإن لم يزيدها فإن اتمرهم قاس لهم وكذابت الانقاط على الإمام من أمينة المسلمين قتلت ولم أتنجد إلا فإنما أتنجد وعلم في الخرارج عام الخبتان وكذلك رواقب الشيعة الإيمانية قد يكون رواقبيا فكل هؤلاء يخرجون على نبي الأرض لأنه أصبح للخوارج أم لأنه من الجبعات أم لأنه من المرتب له أم لأنه من الرواقبة وقد شق عقل الإيمان وطالف الآتار والأحاديث التي جاء في النبي عن القراضي على, على نباة الرواقب قولنا وليساتهم الوثاة النسائلية يشير من الحديث النبي قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الطاعد منعه من قليل الشيء المكراري المكبر فقالنا من طارق الجماعة بشوى عن ثلاثة سلسة النسائلية على ان الطرور على العليل الأمر من الثلاثة النسائلية تموعد لأن تكون المشاكة المريكة المريكة فلح المعلم قال نفسك أن تموعد صاحبها في جنة الألمان الشديد المريكة الش... الش... الش... من الألمان قال المهدف رسول الله لا يمكن قتال السلطان ولا قتال السلطان والطرور العليم وإن جاءوا فذلك قالوا ركول الثالث فقطعوا على الاسم للأرجال الثالث يصبروا إن كان عبد الحدثية يعني الأمير قالوا من الأنصار اصبروا حتى بالقمر على الحل وإن كنت سنة كتاب الثلطان فإنه فيه فتاب الثلاث يعني إذا طلب الناس على الثلطان نسبت الجنة والدين لان السلطان لا تنازل على الخطوة فتوصلوا لتوصلة العظيمة في الثلاث الأعظم من المسؤولين فالنبين الثلاث وهذا المجل جعل الأمين مثلا لحق نور القرونة على السلاطين وهم وراء قبراء الجارج سننفذ فتان السلطان يستمر عليهم الرجال بأن الأحاديث أمرت للصطرة على أن ذات الأولى الجامعة سننفذك التعليم سننفذك التعليم فنبقى تلهم فإلا من الضوار أو من الضوار أو من الغاطبة أو من المعتدلة وقول هذا يذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر الزر مش دره إن كان عامباً حذكياً بل أن يكون أعوض باللعنة بم... بم... بم... والرزق الحديث ان لم ان انا ظن ربو تعالى ان انه امر قديم الاخضر ويكون عام على حاجه من مستوي الاقراص يقول انه الامر اذا ولد لا توجد نفسه اذا ولد لا توجد نفسه فبابا يستر عليه وعدم الخروج عليه ودون ان يترك رسله لا الا تغير استقرار ليتلون فنجد في هذا الحال حالة الاختيار ان يختار يطرش يقول ابو ظهر ان اتمع واطيع وان كان عبد الحلشي لجدع الاطراف وان حدشي كأن رأسهم جديدة وكذا قائده من الاصار انك ستلقى مدعا دي اثر فاصبره حتى تلقى على الحل يعني سترين من وداية الامور لمن يطيقكم ان يعطيكم حقكم ويؤثر غيركم عليكم فصدري يعني لا ذكركم على الناس ولا من يعطيكم حقكم فذل على انه لا يجيد انطراض على السلطان بالعاصي وقال له النفس تتوقع لبعض الاثر يعني من يؤثر غيركم عليكم لان عليكم ولا الوطني الحققه المقبله حتى التقوي على الحوض فالشارد من ذلك قوم من الضوء على عدل ليالى القلوب على الفكر ولكن كل ما عمله توازن السلطان فإنه في تفاضل ديته يالقتال والخروج عليه يريد عراقه الدماء ففي اختلاف القول أصال نترا في الكثير فقال المؤلف وليك من السلة ستان السلطان فإنه من فتاب الدين والجنيه ففتاب الدين بي تختل حول الناس الجنية فلا تطار الخزين الناس سلطان لما يخرج الناس يزولون السلطان لا يكون الناس سلطانة وهو يتحاربهم فلا يتطيع الناس لقامت لقامت الشعائل الجين ولا تطار الخزين ولا ينفقه مظلوم من الظالم فأولاك الأمور قد رقض الله عليهم إقامة مصالف عظيمة منها أن الله تعالى يتيج بهم الأمن ومنها أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم ومنها إقامة الدين للناس مثل علوم المصالف ومصالفات الجمعة والأيدين والجماد والحج قد يحصلوا منه ظلما لكن هذا ظلق قمنا بالنسبة للنصالف التي يعلقها الله سبحانه وتعالى بولايات الأمور فما كنا الناس في الليلة الواحدة كل من يتعلم عشاء يعني يتخلم ونغرق ويساما إذا كنا نعونا الناس الليلة كل من يتعلم ونغرق وكل من يتعلم عشاء ماذا يتعلم؟ نهضم وفدفعاته وقالتله وفدفعاته وفدفعاته فيحصل من المتسادم الله ويجي عليه ولهذا يقول بعض الثلاث ستون ثلاث بإيمان غاغ خير من ليلة واحدة من الإيمان فالليلة الواحدة التي تكون بلا إيمان يحصل فيها سفاد كثير والقتل والهنى والسرقة ولهد الأموال إلى غير ذلك لأن ولاة الأمور علق الله بهم المصالح العظيمة ولو كانوا فتفة ولو كانوا جنازرة فالتسلاب فست... الأمي مصلحة عظيمة وإحارة الحجوم مصلحة عظيمة وإنصاف من لنظار المصلحة العظيمة فإحارة تقوط إلى أصحابها مصلحة عظيمة لا تقوم هذه المصالح إلا جهانة ويوجود الإيمان أما تسقف تسكه... فتسقف غاربا على نفسك والناس ليس بيظلم إلا النصيحة المدينة من كبن أهل الحي والعظم فإنه استجابة الحبيب لله وإن لم يستجب سنأتي على الناس ليه في المجل وإنما صلت أو صلت على الناس الظلل بسلم تكره فيه في أمر الله فهو اكلبه فإذا أراد الله أو أراد الناس أن يصلح الله لهم ولا تهمهم فليستقيمه على طاعة الله عز وجل فهذا قادة الحالة ولا أصابة من مصيدة كما يكتبت أيديكم ويعفو عن كثير فجر الله من يكتبت أيدي الرعية وما يحصل من الجانب به تكثر السيئات فالجول من جنة المطارب التي تكثر من السيئات وكل تأديد الزيان الصالحين وعطيبة من إرصاب وقالت معي صراح الله ويحلموا كتال الخوارج إذا عرضوا بالمسلمين في أنفكر وأنها جميعا هاليهم يعني إذا تعرض المغارة وتعرض الخوارج لرصالح المسلمين وحرضهم فيها فيحلم في هذه الحالة كتال الخوارج إذا قاتل المسلمين بأنفسهم والعليم لأنهم بذلك يستحلون دناء المسلمين والعليم بالمعاصر فإذا قاتل الخوارج المسلمين كل كم ذلك كما قاتل ذلك بم... أمير المسلمين عليك عبال الله عنه وثمجاة الأحاديث أمى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقولون المسلمين على الخوارج كانوا يوموا قصهم من الرمية هل لا ترى ان لا كنت دونه فإنه قد قسم الادرع العين المره لم النبي صلى الله عليه وسلم قال اوي سماوي من غير ما رقوه الا ولا يظهر على جميع او لا يظهر على ذريته ولا يعقل كي امر ولا يرقبون الا ولا يتبعون وراءهم يعني هذا الكلام كتاب الفلسفه اليونانيه القديمه هذه الفكره هو ما يقولون رؤيه قائمه نحو التطرو لا مثل وراءهم فاذا وقعوا يلسون غيره لا نرجو لا نرجو عليه ونقدر منيته لا هم مسلمون وإذا وقع أسئل من في الأسر ما لأسره كما سأل علي رضا الله تعالى لما وقعت كل المؤمنين مع عائشة الله تعالى عنها في الأسر وأوكر جمالها ووقعت مع علي رضا الله تعالى عنه لم يأثرها قد الله تعالى عنه فما كذا تعلمت بحاجة فإذا قاتل المسلمين للخوارض في المهارة يكتبون لهم وإنما يتركوا لهم وإذا واجب المسلمين من الخوارج فلا نقتلونهم ولا نأكلوا في الأمر وأنوا لهم لأنهم ليسوا كفارا ولا يقتلوا أسرهم ولا يسبعوا مصدرهم هم الذين تعرقوهم وعرضوا حلاء تلحق المسلمين الفررين من الخوارج إذا تعرقوا قريبوا وقد على ان الصحابه معاملة ومعامله العطاه ولم يعلموهم وعامله معامله الكفار وانها نوطا يعني تاولوه يعني اقلاله التاويل يعني استدلوا ببعض في دار الله وبعض في دار الله فليس ان اهل البلد الشغلات ما انظر ولما سئل علي رضي الله عنه عنهم اصحاب الطهر الهم قال انهم تعالى تعالى قال المتشرف المهراني رضى الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتلني كان له اجرا ان من اجرا من يقتله قال بعض العلماء كثروا التذلل الاحاديث التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من منقول من الضعيف فان استدلوا بالحديث التخري من أفضل من قول ما دوله أن يقرد مجموعة المسجين كما ينرق الصدم المرمية يعني كما يدخل الصدم المرمية من شدة اندفاع الصدم يدخل في الولية سيقرد منها دولة الام دولة الام يتطمم ذنب والدولة الام يقرد فيه اخر دولة وفي غضل من قول المسجين كل ما يعزون وفي النظر لإن ما قلت هم لأقتل منهم قتل عادا تشبههم بقيم عاد وهو قيم قصار وجاءت الحديث عن المنين صلى الله عليه وسلم من ما قلت لهم فإن ما قلت لهم الله وقال بأن هذا النصوص يدل على كفره وهو الرواية من أحمد لكن اي انه على انه موصات مستدجعه ليس كفعلان وهذا هو الذي عمله الصحابه ولغايه ذكر الامل قرات الله انه لا يغلو ولا يجهل علم جميع ولا تؤخذ امواله ولا يقتل اسرار ولا يتبع مذموه انه موصات مستدجعه وليس كفعلان يتعلم كل سلو الآلالي المسألة سلو الطاعة واعلم رفض الله انه لا طاعة لنشر في معصية الله عز وجل لا طاعة في معصية تعال. في الله تعالى وهذا ثبت بقال النبي صلى الله عليه وسلم سلو الطاعة سلو معروف ايه؟ والله المساقد قال لي ومن المرهولة ان الله يتمنى من الطاعة لنقلية في معصية الخالق هذا النظر اراده والله تعالى اعلم لا يتحد هذا النظر حيث انه اضعف وانا من اطحه ان لا الطاعة في المعروف فلن يطعه اي بشر في المعصية ولم كان اميره فاذا امعت الامير وقال اشرى الخار فلا تتعظه ايضا رفض القتل بغير الحك فلا تتعظه او او امرأت الصنفة او عند جانك سمع طاعة لهم كلنا الطاعة في المعروف سمع طاعة, طاعة المصلة برحمة الله ومن كان من اهل الاسلامي فلا تشهد من عالم خير ولا شامل فإنك نتجد بنا نختم له عند الله طرجوا لهم رحمة الله وتقرطوا على الهنوبة ولا تدري لنسبق نظر هند الميت الى الناج من الندم ولا تحدث الناس في زائد الوقت اذا على الاسلام ترضى له رحمة الله وتفاصل عليه زنودة هذا قرر شديد لكن لما السوارد ماتين بضبط الاسهان وعقم عاملات الناس لبعضه بضعب فرقود من كان من قبل الاسلامي في الجنة فلا تشغل لغاية الخلد من العشر فإنك لا تقري بقى مكتب لغاية الله طبعا لغاية رحمة يتقاط علي اول معين من قبل القبلة لا يشغل لغاية الجنة ولا يشغل لغاية الله لا تقاط علي المسيس ونقاط لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد رجل ان ينزح رجلا يقول احفظه جذلك ولا نزكي على الله احدا. فإذا رأينا الانسان يستقيم على طاعة النار بعيدة. اذا كان اذا عيدة ان او غير ذلك فنظر هذا الخلج. فنظر ان يكون الانسان. انا نشهد انه بها واذا راينا سلام على طول فلقعت عليه ولقش عليه الله ولا نشهد مذ الله ولا نشهد لاي من ذمه الا من شهدت لمنصوص فالعشرة الوشريه من ذمه الحسن والحسن في يد شباب اهل ذمه ودعا عبد القحاج شهد غادر من لديه صلى الله عليه وسلم من نشهد له المصوص فنشهد له الزنجلة للغمان اذا كان مثلنا فنقول لا اعانيها الى الزنة لكن عمالا فكل منه في الزنة وكل كافرة فنعه هذا على سبيل تعييني لكن فلاني بعيني نشهد له الزنجلة هذا الاسف فنحن لا نزري بهذا الشيء لكن اذا كان فلاني مثل فلاني بعيني مستقيما على عضاعة النار فنعرض ونعرض ونعرض ونعرض وأن يكون للأهلية وثلال وثلال النبي يتعال المعارض ويتقلم لا يشهد نظر النار لكن نخاط عليه من المعارض وانا ونشهد بأحد بل بالمعارض إلا لما عقل أنه مات عن الكفر وأنه مقامت عليه الكفر ولا يتغير إلى هذا فإذا عرفت أنك مالا يعمل الأقلال وقامت عليه الكتشة وانا على ذلك تدعى شو شبه هاتى له فهو الاهل الله فكذلك اللهم اتبعى نشهد عليهم بالنار اذا من كان من اهل الاسلام فلا تشهد له بخلص ولا شرط فإنك لا تدري ذي لن يخطم له عند الموت فإنك لا ترجل له رحمة الله فتقاط عليهم الجنوبة وهو لا تدري ما يصدق له عند فالحديث في ذلك مسيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المناسيين رضي الله تعالى عنه في الصحيحان ان الله رضينا لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكونوا جنة رضيناها الا فراع فيسبب تعليم الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيبقنا وان الله رضينا لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يطول بينه ولا نظر إلا الزراع فيتبق علي الكتاب فيعمل دعان لآهن الجنة سعيدكمها ونقل من البازلي نار من الخاتمة ولا ما يتب له عند الله فإذا نات الإنسان من الإسلام فإنك طرز نبه رحمة الله نتفاط عنه جنوبك ونبع له جنوب صرا والرحمة من سواء كان من اهل الصلاة في الراجل او من اهل المعاطي والفزار والفزار فرعنا رسول الله وما الا والعجل من يتوجه. ما من ثنج الا والعجل من يتوجه. حتى الشرك حتى الكفر فاذا تكون الشرك والكفر الذي لا يغفر من الله عز وجل وصاحبني إذا آتاه يوم قيامة ملأة لله عز وجل بس إذا طاب العبد منه في له الله عز وجل منه سنبادك بأي يوم كان قبل الشرك أي يوم الشرك والكفر سنبقى هذا الله عليه وانتظروا أن تقول الطوبة نصوحا وإن عندما طعت للزلب على ما مضى ثم يعز معز مجازون على أن يعوض مني إذا كانت الطوفة محقتة فإن يوجد في رابات وإن يرجع إلى المعاطة بعد انتهاء رابات فهو يجب في الطوفة فلا بيضع يعز معز على أن يعوض إلى المعطوه بعد تركه إيانا والندم على, على المعاطة لابت من الوقت المظالم جاء الى اهله وانت طالت طلبك قبل وصول الواقع الى التلقام وقبل تناج الشمس المغربة لقاءة بالزلال فاذا تحققت هذه الشروط هذه الشروط هي طلبك النصوحة فاني جميل بالله كان كفرا او شركا فاني لابن طلبك فقد عارض على اكثر الناس كفرا وضع هل يسميك النصار الذين يطلبون الله فالثالث ثلاثة؟ قال لقد كفر الذين قالوا إلا الله فالثالث ثلاثة ولا للإيمان إلا إلا الواحد وإلا لينتظوا عن ما يطلبون دون ما تسمى الذين كفروا منهم عذاب الأليم هتلا رسولون الله فالثالث تحصل الرب العزة عز وزلاء على التوبة مع النهر اشتركوا مع الله بعيدا وليم لقد قال المنطمين سيار رجل حقه يشير الى بعض من انكر الراجل من الوعتالة من الوعتالة من الوعتالة في العيوة لم يثبت في الكتاب ولم يثبت في السنة في الاحاديث المتواترة سناخر الراجل وكذلك المنطمين لك كذلك طائفة وما الرواقب الشيعة الإنمية فهو رجل النص المخصي فإذا زمع على عليهم الدولة بشوادة أربعة رجل الأرض الإقرائي على نفسك فكان قد تزمد ولوث العمر مرة الوطن معه جمزة فإذا تزمد ولو ليلة الواحدة ودخل بها فإلا ومثلها الصمد فإذا زمع بعد ذلك رجل فإن الواطن والصليب بأول ما يتجاوش انه يشبه مئة جهلة لن يهرب عامل قال الله تعالى الزرارية والزالي تجده كل عاصد منه مئة جهلة ففي حديث وجادة النصال طبعا الله تعالى عليه وقال قال علم الصلاة والسلام خذ العلم خذ العلم قد جعل الله العلم تجاوزة السيد من السيد بجهة مئة والذكر بالذكري جنب وقتا تغريب عام فالسلة المرضى من السجارة حتى يواجد و البكر مجلة وقت جنبتا ينورد البلد هذا وقالوا رضي حق هذه من نتائم فروع يعني انه ادخل المصلف رحمه الله, الله تعالى بعض نتائم فروع في, الع... في العتقاط ورق معلم ان العقائجات لا عقد علينا القلب من الأمور الغنزية في الغارج فلماذا أدخل بعد أمور فقه وهي الراجل والمتح على القسامنا وغللها من المتائج أدخلها في أمور الاتقاط مع أنها أمور القروه لنسى أمور القصوم وأمور من المتائج القصوم ولمسى القروه لكن نطف علينا للرد على الخوارج المدينة الكرون الرجل هذا الممكن ان يكون فئالا في, في الاستمارات ان شاء الله تعالى لنادأ ادخل المسلط رحمه الله تعالى الرجل في مسائل الزي ثقوات وتذلك المسح على الصين وغيره من المتال مع ان نعلم المتالي فروع وليسك من مسائل ونقول يضرد على القرآن الذين ينفروا لخزة أنهم زيادة على القرآن وهم لا يقبلون المعجابة عن القرآن بزعملهم في المقالة المسحة على الخصوم كاملة قال أحديث أحديث المسحة على الخصوم من تواسرة وقد ورقت عن أكثر من تبعيل طحالية أحديث على الخصوم لا تلتقوا الرواقط فالعلماء يذكرون المسح على القصير اوضا في كتب العقابة للرد على الرواقط الذين يذكرون المسح على القصير فكذلك واصلوا ليلة الوضوء لهم يطالون ان يجد مدحظ ظهور الخدمين فاذا كانت الإعلام مكشوفتين الخوارج الرواقط الرواقط لا تحقون على الجليل بعد تبليد انجين الضناء يعني رسح واذا كان عليهم انخساة واجب خلق الخبثين ومسحة ضرور القلمان والحديث على الخبثين دلها بحج التواصل حتى إلا النبي نقلوا كيفية النبو عن النبي صلى الله عليه وسلم العقاة وكلا لنبن لنبن المسحة الخبثين واكثر اللي نقلوا نفس الآية وهذه القول العز وجنة في سورة النائدة وإنهم الذين أعلموا إذا قلتم إلا الثلاثة سفصيلوا مجيوهاتم وأيديكم إلى المراحة تنمساقوا بالنسكور وأرجونا تنمساقوا بالنسكور الآية متواسعة لأن القرآن كله متواسد لكن قراءة على تنسية موضوع الرسل ومسحا أقوى من تواسر النفس الآية وذلك بأن القرآن كله متواسد وكلون يشاهدون رسل هالنزلاني ومضحق الصين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسائد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقلانه غير الوضعات وفي الآية فإنك كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض ما يحفظ لها أن الوضوع فكلين يتوضعون لإنسانات أحدهم يتوضع فالآية مفاترة ونقل كيفية الوضع تقلع تواثرا أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر عجبا من لا ضروره لا قالوا وقت يعني وانه ان اقرئ قائمه الخمسين في المدح مثل القراءه اللي سهله الارتفاع وكان سلامات السبع ان كرره اللفظه الصغير وتناول تمام كرره لفظ القدران والكرامه لفظ القدران واللفظه بآلة جندي في قول الله عز الوامر يا ايه اللذين على الواطن من الاصلاة يرسلوا جراكم يا ايه اللذين الى المراوطة يمسحوا بي رؤيتكم وعرض جيدكم فهي قرأينا الآية بجره وهي قرأة صحيحة لا شك فيه في صحاتها فقدعها شعبت شعبت عنعاعة ومجرة وهي رجالة صحيحة وقراءة ثابتة لكن حملها كانت الزرق الآية على, على المسع على الخسل عندما الشيعة تتحملوها على المسع على القدلين فقالتهم في جزئيتين أولا وهنا انهم انقروا المسع على الخسل وانقروا رسل القدلين قال المسلس وتقصير الصلاة بالسفرسل قال الله هذه من النتائر الفرور بالاضافه الى انصار الفراغ او قبل الصلاه بالوان ادخلها ايضا امور الاقتاد وكان ايضا من الحكمه الصاغه فقد استدلوا الى يقول العطر العفاء ان الماء بالقل ثلاث صراوي فهو الشيء عدم تدور من نفسك لا تدور باللس وهم اليهود اليهود تماما باللس فكانت الشيعه كانت النصر ده الشيعة تظهرون لقطر السقر الشيعة لا يران القطرة في السقر هي طويلة أن الأمر على ما يكون ضعر فلا يجيز أن تكسر الصلاة لكن أعرضهم بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا معادي عز وجل وليس عليكم جماعكم أن تكسروا من هذا الصلاة ونحبكم أن من ذلك لا وإن كان الله عزنا بالنسبة القطر في السطر لخشية الكثرة إلا أن العلماء العزيزة يستقر العمل بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه القطر الصلاة في كل شفة إيسا صاره سن الله عليه وسلم فتتغرق الصوم في السطر من شاء طالع ومن شاء أكثر فإن كان مقبل في الصوم من شاء ولقد كانت له العديد من الاحاديث الصحيحه الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشاكلوا اصحابه وبعض الصاع وبعض المطر بل يضربوا على المطر او على المطر او النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فتره في شده الحر لم يكن يزال يحمل منهم مستري ولا عليه صلى الله هو رجلاً من الصحانة فالأكيد الرجل يقول يا رسول الله اختر بالسطر او اطوم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايه شيء فطوم ايه شيء فاصدر فاقتلت الغلماء هم افضل المسافر الصن اي السطر افضل لانه افضل في براءة السلة وقيل السطر افضل لانه اعتذ برقص بالله عزيلا وقيله لا ترأي نقل عمر ابن عبد العزيز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لنا. ذات النبي صلى الله عليه عبد الله ابن عمر يماري رجلا الآخر عليه كريمة الغمر فقال فتمعه فتقال عليه عمر ابن عبد العزيز رجل الله رحمه الله فقال لما تتجادلين ان تماغون فقالت يقول يقول احدهم الصوم تستفر افضل ويقول الاخر الفتن افضل فقال الامر ان اقلت او ممن حديثك او قيمك فقال تامر عن ابي عن رسولي كما هو عن السلم وقال الاخر انظر وكان عن ابيه اولا هو عبد النبي الزبايد قال عن ابي ابو الزبايد بن عوان او عن ثلاثي عن النبي سمع الله عبد الله سلم فنظر عمر بن عبد العزيز ربا الله تعالى عنه فقال الحمد لله غسر وغسر غسر اذا كان تنى غسر فاقصد واذا كان تنى غسر فطمد فهذا راجع نرجع الامر الى صاحبه والصلاة اذا كان الطول يشق على مجازل فالسفة افضل واني لم يشق فالسفة افضل لانه فيه افضل برففة الله عزيزان فان كان الان كان مشيئا فلاه ان يشام ان الامر في هذا واكع قال المؤذف وما بأس بسلاة في سراوين مغروف هو اللي يغطل اكثر والتروان اللي يشده البيطانون هو اللي يسمع معه الناس كل ذنطار كل ذنطرون وكل هذا جارب يجب انه سنة بالاعزولين بالعقل فانا لا يجب بهذا الشكل والتروان هو اللي يصره النص الابسل من جيس الانكان فيجب بعد ذلك الوضع على فتسيلي رباء قول النبي سمى الله عبد الله سينا لا, لا يصلب احدكم وليس على عاطك شيئا وليس على عاطك شيئا لعمل نجوك زراجة نقع له ان يصلب مكشوف الكديسين في رجاء وفي رجاء اي رجاء اي قديس وهي الصوت كما انتقر المصلة رحمه الله تعالى اما مسألة انتهم المسائل في اعتقاك وهو قولنا والمفاق أن تنقره الإسلام وتخشي القفر والمفاق أن تنقره الإسلام وتخشي هذا معناه النفاق الأكبر وهو النفاق الإنساني الإسلام هو قفر القفر وصافته المخلط النار تنفيذ برث الأكثر من الله وهو قفر العملي وهو المعاطف الكبيرة الحديث وقفر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم يكون نسيء كانت مناسة قادمة ولم كانت فيه خطمة من المساق كانت فيه خطمة من المساق حتى يدعاها وهذا المساق اذا حصلت بواحد من الناس هذا يقول ان المساق المساق الاكثر مخزنين من المال هذا المساق عمل هذا المساق عامل بمعلى انه عامل اعمال المناساتين مثل المساق الأكبر الذي نخز منه وهذا كرده مؤلف فهو يؤمن الإسلام ويخشي الكفر فهذا يفافع للناس من غير مثلنا ثم اتقل المساقين أن يصبح الله إلى أمر غير أنا ما دعونا أن الدراعة إذا كانت بالدالة للجلاد إذا كانت تقوى متين من شعار الإسلام الغارة فهي ضعر الإيمان وضعر الإسلام فإذا لم تكن تقوى متين من شعار وإذا الإسلام الغارة فهي ضعر قص فقال رحمه الله يعلم بأن الدنيا ضعر الإيمان وإسلام قال الإيمان أبو ذكر الإسلامي التي اعتقد أن يتسمى في هذا الأمر ويرامل الأهل السنة أن الدعر ضعر إسلاما لا دعر كسر فلعر أكل مهتب له ما دال النجار بالصلاة بإقامة ذيها ضار برين وإعارها برد كمان فإذا كان في البلد من وطير إسلام كان مناسب الصلاة بإقامة إسلام فقد كان المدين سممار عليه وسلم جداء على قرن ينطر فإن عن النجاء فرتهم فإن لم يسمعين عليه لأيضا من ليس في هذه الحالة المسلمين ستكون الغار الغار الإمام والإسلام إلا كانت شعائر الإسلام الغار فيها فإن لم تكن فيها شعائر الإسلام الغار ورقة فإن الغار قصري فقال بعضهم أن عمرت بالحق الذي يحكم فيها وإذا كان وقت ما فيها بالشريعة في الإسلام لأنهم يفكن فيها بشريعة نفسك ببعض اسلام ولكن هذا قال من ضعيفا ببعض السلام إليه أهو أعلم وهذا بالثلاث الذين يكفرون المجتمعات وينظرون إلي المجتمعات فيقولون في إن هذه الضيارة يعني كثرا فيفتح لهم الجناء والأعراض والأمراض فنعلى قالوا يصفت لاعلم إن الدنيا دار إيمان الإسلام يعني نبال ان شعار الاسلام الضادرة كل مجال في الصلاة شعائر الاسلام ثم قال ارحمه الله قمة محمد انسان الله عليه وسلم فيها مؤمنون في احكامنا ولا ورسل ولا لا اثنل والصلاة عليهم يعني معاملين معاملين في الاسلام وليس يكون موافق من اقاربه وزبائش من حرامة وليطلوا عليهم لأنهم نتجنون ثلاثا دون مهزد بسه. الاقتصدر والخوارج في ذلك هذا ليس ولاك ضعر النار, النار ولا كان الناس يتعلينا المعاطي ليست ضعر الاسلاس. ولا تشد ولم يصنع عليهم لأنهم الكفار وهذا هو مذهب الخوالج المهفدلة وكذلك الرواقب يقوله السلام الكريم رحمه الله تعالى في كتابه السلام الجرار قال انا اترعى بذبور الكلمة لان كانت الاوامر والموامر فضاء لأهل الاسلام بحالة لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتضعى هرب كسره الا ذكر ان اذا قبالا لما من اهم الاسلام فهذه دعوه اثلاث ولا نظر لظهارة الصوع اللي كفر فيها لانها لم تظهرت بكل كفار ولا بطيناتها فاذا كان الهدى بالعكس فالدعوه بالعكس. هذا كلاما بقيتا ليس سوطانية رفا الله تعالى. في هذا السنة لا يشهرون بكلام الإمام بأحده حتى يأتي بجميع شرائع الإثمان ونوضع الإمام الكائن فنحن لا أعلم قبل قبيل صلى الله عليه وسلم أن جمال ذبرا فقدرون شعبه أو ذبرا لكي شعب فنقول المرض كائن من الجمال إلا أن يأتي بهذه الشعب كلها ولا طريقة ولا ترينها لا في هذا بأي أحد هذا رجل مؤمن كامل إيمان هذا لا نستطيع لأنك انك استطيع وعدت شعب النار على كل فرق اذا كان تبالك فقال النار عزة جميلة تلقم في هذا ويكون الوعظك الغيرا قال تعالى ولا يتذكر أنفسكم هو أعلى من السحر يعني لا تذكر أنفسكم والمعنى لا يذكي بعضكم بعضا فيكونوا تاريخ يعمل بعضهم بعضا قال الله عز وجل ولا يغتلوا انفسكم ولا يقتلوا بعضكم قال لا يقتل بعضكم بعضا فلتذكروا صفة المواريء اذ ذكر بعضكم بعضا وانكم منكرتكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا واذا يصلون على المسلم قال لا تخدعوا في ذنوب ولا حي وانا مفادث لها فقال اللي قال اللي فرح الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان فحقيقة الإيمان ولا أوله قال الإيمان الكامل حتى يأذي بجميع شرائع الإسلام فإن قطر قطفر في شنج المنزل كتان مع قصة الإيمان حتى يكون وعلى أن الإيمان هو في تعالى يعني ذا عيشة بقدر ايماني حالة الى الله تعالى كان اليمان اي الا ما اظهر إلا لك من قضيور سرائع الاسلام فوضع واضطا فلا نشهده بشخصا بان همين من اليماني الحقيقية الفاملة حتى الوافد الله لأسمى السرائد هالسان يحايد فقال ماذا هنا من حق المليء من كان اليمان انه اذا خطرت شيء من ذلك فانك بانك على المكرمات وطرس الناجدات فانه تنتفى عنه حقيقة الايمان يؤمن الراقص الايمان حتى يتوض في القرآن المطير الذي يأذل صراع بانكه علمان مؤمن كان الايمان او مؤمن حقا العاصي لان يقطع حقيقة الايمان فانه يقول انه مؤمن حقا فلا يتصور متولى في الغرام في تترولان اي قرار من قولنا ناقص الغرام او من الغرام اصابه ضربه كبيره فترولانات التي لا تنار دمها وتسكت يجب ان في امن الاسلام حتى الاتى بما لا نكل انت ناله لا لا يكون لا تدمر كل الغرام لأنك إذا كنت عنه الإيمان وفقط خارج المعتددات. إذا قلت مؤمن وفقط المرجع. النبين يقولون ما يضره مع يعني معقية. سلا نقول آلا ولذاتا ولكن نقوله مؤمن لقص الإيمان. او نقول من بعيث الإيمان او مؤمن بالإيمان المتاشفة الجراري. وفي اللتي تقول ليس بصابق الإيمان او ليس بنؤمن حقا. هذا معنى قول المؤمنين ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان لأننا نقول إنه مؤمن حقا حتى وقت الجميع شرائع الإسلام كل هذا. قال رحمه الله على من مات من أهل القلة سنتم. على من مات من أهل القلة سنتم. البرزوم والزام فالذي يقصد من السهل وغينها من اهل القبلة والسكران هذا بعضكم على اننا نخرج احدا بمعطيبه من الامام من دائرة الاسلام فكذلك من الناس من اهل قبل كل من يستقبل القبلة في الصلاة قلت ذكروا الزبس عن الاسلام فيشرع وبايصال وعلينا الامكان والغطاء المرجوع والذالي والذى المنتك من النبي التي يق Перمثل بينه很多 وهذا ما ذهب اللحم ألف وهو قيدا لوعظ الغلماءت على بعض المد من الآخر rebound عليه الزال الذي يقتن نفسه ما يتصل عليه على المشكل عليه أعيان الناس والجهاء والغلبات تغييره تنسيلاً غذجراً من الأحياء حتى لا يتعلم مثل نتج منه فلا يصل عليهم أن يصل عليهم بقية الناس من أجاة بعض الأحاديات التي تنص على أن بعض الغصاب لا يصل عليهم تنفع فيه قاطع نفسه فلا يصل عليهم الجهائر الأعمال فيه نفسه فالغلاء فإذا رأى الحل أجل الخاطر الذي يصل عليه فأنا يتعلم حاله يتمث فإنه يصلى عليه الزياد فيكون جذراً من الأحراء ويصلى عليه الزياد إنه أنه يرى الزياد أن يصلى عليه الزياد ولا فرصة كي ذلك فقال الصلاة على للناس من أهل كلمة سلسة ثم ذكر المصلة ورحمة الله الضغط لواقب الإكلاب فقال ولا يقرض أحد من أهل الكتلة في الإكلاب حتى يردت من كتاب الله عز وجل أن يردت سيء المرء تاري رطار الله سم الله عز وجل أي رد حرير الله أن يصل من رأي الله رضا عز وجل عليك أن تخرجه على على من ما رضا عز وجل المرء تاريك تاريك من المسلم الدنيا ماذا الحقيقة من هذه المسألة في المسألة الثلاثة الثلاثة ان شاء الله تعالى فهما رضينا وانا نطره احدا من النار الإسلامين ان رضا تعالى مكسر فانا رضي آلة من كتاب النار العزة المسألة على من النار فانا رضي آلة بالإسلام وانا قول رضي علي على العش لا متألون بل زاهدة الله وهذا كفرصا دائما متألون الزاهد فانا يجرقون افتاع الله الصالة ثلاثة قيمة بالاشاعر فطائفة انها مستلع وهذا عصر مستدع لانها لا اعتقد انها آلة ولا يمكنها ولكن يؤذرها اما الجافلة سويلة لا يعتقد انها ليس الآن من الجافلة تقفر دولان المتأذن لا يكفر لا يخرج احد من قبل القطلة من الإكلام. حتى يرد ايه من كتاب الله ان يرد شغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد حديثا ثابتا الحديث المتناثرة بعد انه الحديث الثالث متواصل حجاز بحث لعمر الله اذا زمح لغير الله صار, صار مشكة التنشرة الله صلى الله عليه وسلم اللي يتعلى شغل من ذلك فقد يدع عليك هل تخرجه الاسلام إذا رأيك احدا يدعي الله تعالى تقول يا رسول الله الشعلي ان يكون نجد لابن او نجد لابسوكي او نجد لعب القادر كن نجد ان ينمح عقلا او رجال النجم الفتنين او بالرسول او بالقمر او بالجراء ان شاء الله من الرجال يشبه قريصا على عراف الجنة لنا او على رجال الرسول اللي بس في القبر تقربا الى منه فهذا تأثر المسلم فاذا اصله على ظهر الله فهو كذلك المسلم فإذا فعل الإنسان شرق الميزان فلاذا جاء علينا اللي خرجة هو من الإسلام إذا من وصل هناك على الإشبهة على وأطيرت علينا الحجة نعتقد قعد الجاهزة أنه من لم يكسر المشركين أن يشك في كثيرا فهو كاثر الإسلام لأنه لم يكسر لن يكفر بطوط بالتوصيد لا بد من أنه ليس الأول كثير بطوط والثاني بالإيمان بالله تعالى كما قال الله تعالى فلنصبر بقوة و لله فقد انتصر بنوره و ضوؤه و لا نامل الا بكره فكل الله في كل حال و طاعته و كلمه التوفيق ااا نتكلم بالتسليم الى الله بالله في حكم والاله يكفهم بالطغوط الله إثباتهم وإيمانهم بالله وللن يكفر, يكفر الكفار والمشركين لو يقول مثلا مهد الدعاة كثرة في هذين أيام أنهم يقولون لا تقل على اليوم والمصار والكفار ولكن قول عليهم أجل كتاب هذا لا يصح فإن اليوم والمصار والكفار نؤمن بذلك أن أعتقد ذلك وللن يكفر الكافر الذي كفار الله عز وجل ورسيله الله ليكفر الظاهرة هو اسمه اني لا انت ذو العليه عالم الشبهة فيقول عليه يمودي على دين والنصار ويقول قريبا عن النصاري انه على دين والنصاري على دين لا نفق في الاجيان لكل واحد وكل هذه الاجيان لكل السلاة فمن قاعد ذلك فقد وقع هو في الكفر ومن لم يكفر وان شك في الكفره فهو كافر مثله ومن لم يكسر اليهود او النطارى او شك في كفرين فهو تكسر الإسلام لأنهم لم يكسر بالطرور فإذا فعل شيء من ذلك فقد وجد عليك أن تخرج عن الإسلام وإذا فعل شيء من يعني يسموه مسلما وتبدي عنه إحكام الإسلام فقول الهلاد الحقيقة يعني هذا يصير مؤمناً حقاً إلا إذا أبدى الخرائض عن المحرمات فوحد الله عز وجل تكتب جهاته وتعتبر عن الإفارة صلى الله عليه وسلم وعلى سعيد اليسول في أسئلة هم دماغ وعلى الأسئلة أو أي شيء أو تعقلات تعليقات